ميناثورة بديك الجنبه كده هو بيساوي الإنفانتايل طيب أو بي سي. احنا اخذنا مرة بالحصة نفاذ اسمه بيرولانت كونترانك تايبايتر. البرولانت كونترانك تايبايتر لما بيجي من اطفال السغيرين بيسميه ايه؟ أستنبه ميناثورة. وعنى فكرة مش البرولانت كونترانك تايبايتر بس. اي كونزرفاي باي في طفل صغير في سابع ناتور يبقى ناتور في في هو أي فورم على في من يعني كده ده ناتور طفل صغير يعني في تمام يا على سلايد دي يقول لك ايه دا ممكن مع في ممكن يكون اورجانزم شايفها ازاي الاوستاني ناتورال انفكشن ممكن اللي دخل عين الصغير ده يكون مواد ازاي ارجانيزم يخش عين الطفل اشهر حاجة هو بيش ولد اده ام حاملة ايش والله الطفل اوه يا جماعة الطفل ده هو بيش ولد. ممكن ياخد ايه في عين من هنا في المزينا بتاع الام ممكن ياخد مليون ارجانيزم ممكن ياخد هو هاناتر جونوبوككاي انكلوشن فيروس ايكولاين هيربن سيمبريكس كلاميديا ممكن اي حاجة تكون موجودة هنا هتخش في عين الطفل اثناء الايه طبعا اثناء الاولاد فقط اشهر حاجة ا معظم دلوقتي ناس بيكون لهم جنويه خلاص في امبسلين وفي انش بواك اذا لازم كان الاورجانزم أشهر اورجانزم موجود هنا هو شوال بوكا الكلام ده باين اشهر اورجانزم بقى الايه بقى النيرب ستيمبرك بقى الانكلوزد فايروس طيب لازم الولد ده يا يكون الانفكشن من الماتيرنال باثس أثناء الدليفري في فرصه ثانيه ممكن الولد يتولد عادي خالص الحمد لله سليم الأم تفتح وشه بتدي تاوي يجيله ايه ورده. افتال من النطور، ما عايز أقول لك ان الشبب ممكن يكون من الام ممكن يكون بعد الولادة عن طريق كنتاميناتر ايه؟ كنتاميناتر كذا خلال؟ طيب، انا بقول لك اذا ممكن الشبب يكون مواد كيميائية جات في انس بيرس بصوا يا جماعة، فيروتين كيمياء عند إذا النساء النشع وتفانت الأطفال اي ولد ايه؟ الولد اللي موتت اسبوع، حطوله قصرة انتي بيوتك ايه؟ ايه؟ ممكن الولد يكون عنده حساسيا من القصرة، ايه اللي يحصل بقى؟ بصيت جاي بجره صرع بتاع الطفل ده في خلان اهو اسمها جره صرع عندنا طبعا كميات من اليوكس ومن الديتشارد الطفل ده يبقى عنده ايه؟ اطفال ناروره بس الاطفال جات منين دي؟ من, من الكيميكال ايفرس اللي انا حطيته كان الراجل او الولد الصغير عنده منهم حساسيه خلاص انا حصلت معايا ده الحكايه دي الطفل صغير بحط له كده في حماية. لان بقى كيميكال اوكسالنيا نيناتور ماشي يا ده عليه الكلينيكال بيكتشر والكمبليكيشن والتريتمنت ليه يقول لي اللايك ايه ايه تكون لو انت عايز تزود على نفسك بقى كل كل له كلينيكال بيكتشر مختلف لو انت عايز تزود على نفسك يعني مثلا ايه لو الاورجانزم جونه في يبقى المرض تيفير اند بيرنال بيرنال يعني, يعني طب. طب لو في أي غير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> غالباً المرض مختلف باريوم. طيب لو دخل في عين الصرف انكلوزن المرض طب لو اللي في عين الحمد, الحمد لله ان هو سيلف يعني لو انا وقفت الباطر ولا انا حطيتها الغرض للضبط دي لا ما ارقيه لها الحمد لله، الكيميكا البيضة ايه؟ the amyl and the separation. لو انت تتبطحه الكلام life eight. Life eight. Like <نصفح> <الصفحة>. <نصفح> الصفحة ده كده like like ده اللي عليه ده اي صغير لا يمكن there is no fault. احنا عشان لازم يتبقى دي تبقى دي وند بير فاكرين الليير دي اسمها ايه نوع الدير ادي نوع دي لما بتتضخم كده اهو بقى الليم في, نوز في نوز دي ايه قلنا المرض اللي اسمه فوليكولار كونجكتيفايت لا يمكن يجي في الاطفال ليه لان الليير دي اتلهم في تبقى دي يبقى ناخد بالنا من مهمة. التفل ده لا يمكن يو لكن هناك في لا يجب ان يكونوا طيب الممكن قلنا يكونوا ده الممكن أهم حاجة عندي طفل صغير يكونوا من عماط ودموع يكونوا من من ايه؟ ان الصغير ده ده أهم حاجة النهاردة الممكن ان من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن ان يكونوا من الممكن فوق المرض تاني تعالي بسم الأفسام لأنا أكثر من الأول من سمك الأول قبل بصف صغير كل مشكلة إنه عنده هنا شوية أماط هسألك السؤال أخبر لك لملسك بإيه؟ أخبر لك لملسك ها ده مش مزيها مشكلة؟ مزيش مزيها مشكلة تقريباً في كل مشكلة إنه عنده هنا شوية إيه؟ شوية أماط المرض ده بقى اللي إسمه أفسامية ليونطوراً ممكن يتطور مع مرض إيه؟ في أولاد صغيرين ده يا جماعة بيت والد ومشكلة غريبة وسط الطفل ده عنده ايه؟ اه طفل صغير اهوه مولود عنده مفروض كلنا عندين هنا فالب اسمه عثمر فالب اول من التوالد موجود الفالب ده مسدود ده عم التوالد ده يتوالد عنده حاجة اسمها ايه برفوريشن افتهاسمر فالب الفالب ده ما تفتحش يحصل ان الدموع صالح ادارتكم استيجز واي دموع السجنة ممكن يحصل عليها السكندري بس فيديا الابسل شروطين يتكون هنا بس والبص ممكن يطلع هنا اهوه المرض ده اسمه ايه اسمه كونجينيتال دكرو ستيس سؤال ازاي تفرق من فرق بطيت قوي اسمه ايه ده على اللكمه مالكش سؤال لو انت بتغطي بصبعك على هل حاجة؟ لا لانها عندنا ايه نورمال او فاضية؟ طب لو انا هنا على اللكمه من شايفه من طيب يقولك هنا الريجير جيتس إز بوزتف لكن هنا الريجير جيتس إز ايه؟ نيجاتيف ريجير جيتس ازاي افرق ما بين الوفسان و الهاتورة في الصفل الصغير و مريد الكلفتر داس بوزتف الاثنين عينهم مع مصر الفرق الرهيف ايه؟ في الريجير جيتس هنا الريجير جيتس إز؟ نيجاتب هل لو اقضت هنا في حاجة هتطلع. لا، لأ لأن اللاجه منزل تقريبا ايه؟ تقريبا نورمال هنا لو ضغط اقضت هيتعباش لما يطلع بص بالاسميه ايه؟ بوضة ايه هيجارة ايه هتأول حاجة ممكن يقول العينيه بالدمه انا بديك البرسترومات الدكتورة وهي بتوليده راح تجايبه من عينيه عمداله ايه الكورنيا الايه؟ كورنيا الارصر اي طفل صغير عنده كورنيا الارصر اكيد عينيها الدمه ماشا يا جمعتني؟ يبقى ممكن يطلق بص مع البرسترومات ممكن يطلق بص مع مرأ ثاني اسمه بوفصل يعني ايه جنبه مستم كد شيء أولاده غيرت إياه جماعة، بيتولدوا عندهم كنجهات الجلوكوما. مؤقتا كده على ما نأخذ الكنجهات الجلوكوما. أي كنجهات الجلوكوما دي؟ الولد ذي الأمور عنده هنا من المبرين تعدد الأنجل وهنا من الأنجل. مش عنده أي كنجهات اسمها إيه بقى؟ عين إيه؟ عالي جدا. فضلت بيطلع على بيبدأ تعليقلي وبيتوق على لما يحصل إرتياشين في الكورنيا من هذا البريشل. الولد ده عيني تدمع. يبقى الولد ده سعال كنجهت الجرقوم. عني بتدمع. أنا بيجي إرتياشان مين؟ في الكورنيا من البريشل. إذا منزلنا الزاد الواترنج أو زاي الأطفال ال إيه البصامات أو اللي نسميها إيه كنجهت الجرقوم. أقولك على هذا أي ولد صغير. عني بتدمع. إني بتشوش في طفل صغير بنعتبره صغير لأنه ليه؟ أي ولد صغير يمكن يكون عنده أسبوع، عنده أسبوعين يعني بدل ما انشر الدموع بسندبر نعتبره مباشرة أو في سنة نتورس عارف ليه؟ لأن الطفل الصغير ضايع مع اللي شنو أسبوع أو فينه أسبوعين أساساً لكن ما الجلنجاته نسأل ليش مش تعمل المفروض الولد الصغير قريب ما عندهش أي ما عندهش دموع ما الدموع دي جات من, من, من لك إيه أي الـ Is-Considered ايه؟ ايه بس اتشارت تشتبه صغير افتامي ايه ايه؟ ليه؟ لان لسه ما الدموع دي من ايه؟ من الافتامي ايه ايه ايه ايه ماشي؟ طبعا العلاج زي تقريبا العلاج بتاع الحين صالفات فكسين الـ Profilastic Trismant العجل؟ يعنيين Profilastic Trismant نحمي مين ونحمي مين ونحمي مين؟ نحمي الـ في Art ونحمي الـ Other persons بس هكذا حاجات بقى انتبسيسية يعني لو هشتا بتولد أم انت دكتور نيشة هو وبتولد أم وتبص على الأم دي قبل الولادة مباشرة بقيت عندها هنا جرورية تعمل ايه؟ مفهول الأم يش يعمل له ايه لو فيه وقت تعمل له ايه؟ تريد منتقف جمالة بيقرد المفهول تقع عليكها قبل الولادة بس هناك في شؤال شفوي افرد يا جماعة انت أول مرة تشوف الأم دي بتاعت الولادة يا انت عاشت الدكتورة او دكتورة في البال اعاشت الانشارات بتاعك او الدكتور ديتا لقيت ام جاي تولد وعندها الجنورية لو انت ولدت الطفل ده من هنا هيجيله ايه وستمي الان عدوهم ونجلي يتعامل ايه ازاي تولد الطفل ده يا جماعة من غير ما يعدي على الانشار افتح بس من الام وطلع الولد يا بولك الالجع في ايه؟ يبقى عندي طريقتين يعالج الام قبل الولاده لو مفيش وقت هعمل ايه هعمل في الريال بوكس طيب في ثاني ناخد بالنا منها الولد ده اتولد وكويس مشكلة. مشكله طب انا فاهم اللي بيعملوا دا دا ايه بيجيبوا من رجله كده بتاعه الاب دهي راسه تحت وايه ورجله يعملوا ده كده يجيبوا قطنه الولد ده لما يتنظف ويتنغغ تحته التيتشرج على جسمه كله جدا قص بده أول مرة يتحلم فيها لازم تبعت ناقه فوق، ماشي؟ يبقى ناخد بنا من حق، وش إذا ينفد، وين زهيت إذ؟ أب اختل الطفل وسمعه فوق، مش دماغه وين، مش جنبه وحد، دي مش مشكلته كده المشكلة مش إيه؟ مش الممرضة كل الممرضات بيرضون وصلت، يمسكوا الولد كده راضي كده هون، ينزلوا جميع بتشARGE فيه، فعلي. بس. في حاجه ثانيه لو انت دكتور شكاك اي طفل لمده اسبوع بندينه قطره انتي بايوتيك ايه اي طفل لمده اسبوع عند ما يتولد ياخد ايه ياخد انتي بايوتيك لمده اسبوع في طريقه اول واحد بتكلم عنها واحد اسمه كريديت تبعناها كريديت ميثود بس كريديت ما كانش بيدي الاطفال انتي بايوتيك كان بيعمل لهم مسح مسح بايه نعدلنا طريقه كريديت وبقينا بنستخدم بدل المنسد بانتيات الفوطه بقينا بنستخدم ايه انت لو شفت اسمها خلاص ده بالضبط بقى إيه؟ ايوه, أيوه. ترومت؟ هتلاقي لو هتلاقي كونية لكن ده اللي هو العي... الولد اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي عملتينه سنبه هلاقي ماشي؟ ناخد بقى مرض مهم؟ اتفضل هتلاقي أذر مليفنسيشن أو كونسيسن جلو كونس يعني هتلاقي ضبط عينيه ايه؟ عالي، هتبص على الأنجل تلاقي حاجة تدى الأنجل من برين تدى الأنجل. حسيت باذن المانيشال بتاع الكمبيوتر الجروبه اللي انا لسه واخدها دي الى الماوس ابتدى واحد اللي الماوس واحد وضغط عالي بتاعه قمنا يا المرض اللي اسمه رقم اللي ممبرين اوف كونجاكتيفاايت ذا كريت دييفينيشن بتاع التلاته الثلاثة كان عن اكيوت انفك티브 انفلاميشن أو ذا كونجاكتيفاايت بس الاورجانزم اللي بيعمل الممبرين اوف كونجاكتيفاايت ده اورجانزم قوي جدا اللي هو مين يا جماعه اللي هو التتريز الاورجانزم بتاع ده بقى قوي جدا لدرجه ان بيجي يعمل حاجه بيجي على بتاع العيان ده بدل الابيثيليوم هو بيجي على تتوقع لو اي حاجه نيكروتيك لو سبتها لي عن على شويه ايه؟ بيقول لك ان هذا الابيثيليوم بيقع او بيحصله 1 دي وبيساوي بقى؟ ايه؟ ميمبرين. يبقى الميمبرين فورميشن هو عن كلاستيك الابيثيليوم 1 دي إيه؟ وان بي. يبقى العيان ده عنده حاجة ديالة. تلاقي عنده ميمبرين فورميشن لان بيحصل للنكروتيك l 1 كمان في عندي حاجة زيادة الأورجانزم يبقى قوي جداً ومبيعمل ايه الـ الـ يفرقحش تاني عيانة يعنيه بيطلع بص ومعها ايه كمان؟ ومعها دم يا برضو في حاجة زيادة ان العماط هنا بص عليه دم بسميه العماط اللي بص عليه دم بسميه بلدي بيرلانت بيتشارج كمان في حاجة زيادة ان الأورجانزم شعج الثاني اللي دخل عينيك ده بيبقى قوي جداً جداً جداً, جداً. جداً <تصفيق> ده مش بيقالش شوية فيفر، شوية هيدك، لأ طب يطبع بري باورفول توكسن عارف التوكسين دي لو دخلت بسيركوليشن تعمل لك إيه؟ تسموتش يبقى عندي يا جنرال مش أي General لدرجة هنا العين مش هيجيله بقى شوية أو فيفر ممكن يحصلوا الفيتل توكسنية هونيان أعلنه قلته ده كله قلني التفنشن أو مينفرينة acute inflammation of the blunt type cartilage كده كده بايه حاجة ثابتة هايبرينيا لو الكلام تقول لي نوع ديتشارج بلادي بيرلانتو ديتشارج القوي هيعمل لي ايه فيتلس تجفني او ضرر قوي انا ما قلتش ده هياثر على مين على الكورنيا غالبا معنا كورنيا؟ وهذا الاورجانيزم القوي بيعمل لي سيبيريشن من الابيديرم ميمبرين ايه ميمبرين طبعا هو اللي دي تيجا ده هو قال ده في الكومون في مارسلري ده قال ايه في كيو غريزمان الحمد لله يا نور الازيب لأنها بتحب البروده الاورجانزم ده بيحب البروده عشان كده لو جه في مصر يجي فين في الشتاء لو جه يجي في الشتاء ويجي في فين بعد؟ يجي في النان اليونايتيد <تسجيل> تشيزر كلنا بناخد ايه طاعين ضد الايه ضد البكتيريا <تسجيل> تيجي المرض ده طبعا في الأطفال اللي ما تبقوش الايه طوالعين ده سؤال ال المرض ده يجي منين؟ في النون يونايتد تشيلدرن التشيلدر اللي ما خدوش الايه؟ اللي ما خدوش التطعيم. الكلينيكال بيكشر انت قلت لو طلعت العيان هيشتكي من ديستشارج نوعه ايه؟ بلادي بيرلانديزتش. ولا ده اكيد الدفتيريا مش بتتصاب العين زي ما جت في العين اشهر انها تيجي من؟ الزور يبقى ممكن الاقي استريپ دفتريتكس ثروس انفكتس هنلاقي جنرال مانفيستاشن اخبارها ايه؟ زي الزمن ايه يا جماعة التوكسين بتيش اكوال حليم لو في هنلاقيه بيمر بالسترجل زي بتاع شاكوالحة. لكن لما دخل بدأ يطلع ما ليه؟ لو ما تعالجش كويس هي ايه؟ هي لما يتعالج كويس هتلاقي الكلام ده اللي هنا ده يلحم بخيبروز. يبقى الستيج رقم 3 هنغير اسمها لما العيان يتعالج كويس هيخش في اوف وون في كان... اتعالج كويس مكانه أوف ايه اوف ستزاوت حاكتين لو انا فتحشى عينيه هلاقي ايه زيادة ايه ده؟ ايه ده مستيبه ايه ده؟ ممبرين فورمش على حاجة زيادة <تصفيق> لو انا وصلت على عيان جنرالي هلاقي عنده ايه زيادة؟ زبير بير ايه؟ سي بير ايه؟ دوكسيني رقيت كليس رقيت الستيجيو كليستيجيو كليستيجيو ده الحيصة اللي باته عاديين نتكلم على الممبرين اهو يا جماعة بس عين العيان لقيت الممبرين اللي مرتبط قدامكه مبريل مبريل نونو عوضيات غريش شوية مبريل واهم حاجة ان انا لما اجربت المبريل جاindung ايه هذا المبرين فيرملي اذره تضطسين الامبريل بقى فيرملي اذره في غريش شوية لو تشال مش هيتشال بسهولة اششال تصوب عجيل شديته ايه انا شديته تحت ايه داي دي اي تحته بليدنج سي يبقى لو انا شلم من ماشي يا جماعه اهم حاجه في الممبرين ده يا جماعه اول ما تبص تعينه واحد قدر الله اللي بيتاجه شدته اللي هي بتتشط اوت دي تختف وبدأ الاستشاره هنا في مصر دي بقت مصيبه طب نجس لما شدت الممبرين ايه شحت شديده الممبرين ده شدت بسهوله وما لقيتش بتاعته بليدنج بيرف ده مش الممبرين بتاع السيديا الممبرين اسمه ايه ماشي، لكن الممبرين بتاع النهارده بقى المنبرين الحقيقي لما ماجه شده وبلاقي تحت قليل يا جماعه؟ ليه اهو دايه مين خطي معلقة ايه؟ السكر واشاك تاني السكر تاني بص الطفل العيان ده نقلبنا الكورترسالي بتاع علينا ايه؟ المنبرين عارف نشد المنبرين ده كده؟ ليه بمتحدش ما مان لا؟ سؤال لا هو المنبر الذي يجعل هذا هو المنبر ايه? يجعل هذا ده؟ المنبر الذي يجعل هذا هو المنبر الذي هذا هو المنبر الذي يجعل هذا هو المنبر الذي لي هذا لا، المنبر الذي يجعل هذا هو المنبر الذي يجعل ايه? هو المنبر الذي يجعل هذا هو المنبر الذي خلصنا الستيج اوف الترين العيان بعد شوية بيبتدي يطلع عماص يبقى الستيج اول في تشارج فكر مع ظهور العماص يقطع قبل ما بيستيج خلي بالك قبل ما العماص يظهر اديني اقول لك انا بدرس يلا الليف والكونجنتايفر والجنرال لما الستيجن بتقل مع ظهور مين يا جماعه العماص ايه الجديد بقى ان العماص بيبقى عماص ومع ايه ومع دم وغش وتلاقي حتت كلاجيه من الممبرين الزيادة ان العظام بنلاقي فيه ديفيس اوت الطب منبرين دي حتت من الممبرين بتطلع مع الايه مع العظام يبقى العظام ده فيه ثلاث حاجات فيه بس وفيه دم في ايه في من الايه من الاطب منبرين تاكل في النهايه تخش الايه بتاع الليج اوف ايه التايبروس التايبولوم اللي هيحصل بينه هو هيعمل لي جميع الكومبليكيشن. نتكلم دلوقتي عالكومبليكيشن. إذا ما في الكومبليكيشن شو هذا؟ ايه؟ تبغى طيبروس. أنا ما نتكلم عالطيبروس. أنا سمعت أولي الجنرال الكومبليكيشن. إن أن التوكسين ذاك هو شغله الدم يالك. التوكسين هذا دوس على المخ كعامل إيه المخ. توكسيك إيه؟ التوكسين هتوصل للقلب على الأل. توكسين ما يطلع ده. هذا دوس على الكليا. توكسيك بروميدون سراي. لسنا عارفين إيه كل إيه؟ أي a ile toksyczne respiratory failure, to jest to, الفيبروزيس مش ممكن يقوم الشعرائيس ممكن الفيبروزيس يعرض مين شخصياً النسبة شخصية لكن نسميها ايدي؟ نسميها السيكاتريشيا انتروبيل السيكاتريشيا الي يعني, يعني فايبروز طيب، ممكن الفيبروزيس يعمل حاجة سيئه بصوا كده، الفيبروزي يعمل ايه؟ فيبروزيس ايه رأيك؟ ايه to jest jedno z jednych. To jest jedno z jednych. To jest jedno z jest jest Meet يجي له يبقى الفايبرول هيبقى تيجي له ديستراكشر في الجملة سيلز العيان بتاع الحته اللي فاتت يجي نوع من الالصفر هيجوا هنا برضو مارجن لو انجر جت هنا تبقى ايه مارجن لو هنا سيل فراشب لو لقينا كده ايه دي جميع انواع ممكن هنا 3 تايب اوف صفر والاوكي مش اللي فاتت بنضمن الحاجات العيله عنده مارجن الستر والمارجن الستر دي ممكن يلزق فيها حته من ايه دلوقتي <تصفيق> بص لزق فيها حته من الستايفا فاكر ده اسمه ايه خلاص من الستايفا دي جامب اذر تو الستر طب انا الحته اللي فاتت ايه سوبر تري انا معايا ممكن يجي له سوبر لو التوكسنس بوظت النير النيرب والرابع والثالث التالت المشكله استخدمت عمليه ديستراكشن في التالت والرابع والتالت قالهم من من النيربات دول <أ Jean> <vậy .kers> اللي بيحركه الاكسترا عقله مصر، بص كده ادي الاكسترا عقله مصر ازاي بتتحرك بالنيرف الثالث والرابع والخامس اذا الماتور ظهر ودي وتصير يحصل هذا اللي في كل تاب لو سمحت فلو النيرف الثالث بقى فريل فريل. النير بيقول ال النيرف الثالث يعني السرد ان بيتطايل مصر اللي ايه ايه ازمه ايه سلر يمصر حد عارش السلر يمصر دي ما تقولها عن ايه عن الاكموديشن فجد السلر يمصر بتعمل باللاكسشن في الزنيوز ولما الزنيوز بتتلقى لاكسن يحصل ايه في قوة الجنس بتاعتك تزيد القصة اللي انا حاكيتها دي سلر ايه ايه اذا لو في سرد نير دي بأسفكسن هيبتدي يحصل لطف اكموديشن بتجمو بقالر ثاني يمصر سلر ي Sir, że nie wiem, że bytobójcy salary mas salary maszyn bardzo, a nie jest a lot of accommodation. to هنلاقي البيوبة ديوليته فيكتس ليه؟ يوتو برياز الآخر؟ فيكسر فيو بيه لي ما طب لو التوكس الزراحة للوفتك نير هيحفظ أوفتك ايه؟ اوفتك نيورايس واي اي انفلميشن في الاوفتك نير فيها تايمة طبعا في اسبق نهاية العالم لو ممكن يحطله ايه؟ اوفتك اصروفي وين عمل كومبيل اوفتك اص عادينا من المقارمة سريعة ما بين الممبرينز كونترتايبايد والسودو سودو ممبرينز كونترتايبايد المقارنه انا قلتها في الكلام يا جماعه هنا الممبرين بيبقى فيرملي اجمد هنا الممبرين بيبقى ايه نوبي اجد يتشال هنا بتلاقي تحته ليدنج هنا مش بيبقى تحتو ليدنج سير احنا قلنا سودو ممبرينز ايه يا جماعه عصف اي مرض يعمل قواص ممكن العمان شوية منه ينشفهم يعملوا ايه مما يكون السودو ممبريم مما مما يتكون مما يكون مما عن مما يكون مما يكون مما مما يتكون مما يكون مما يكون مما ايه مما يكون ايه يكون مما يكون مما يكون مما يكون مما يكون مما يكون مما يكون مما يكون مما يكون مما يكون مما لكن نصف أي مرض بيعمل إيه؟ كل مئة هذين الأمراض اللي مكتوب كامل إيه؟ تسنشارج أي مرض يعمل تسنشارج ممكن تسنشارج ينشف ويعمل إيه؟ سودومنجري ماشي السؤال دا كله عارفينه هل تحب تزبخ الدمسيلي بإيه؟ سابغة بلاحظ الدمسيلي في المعمل السنين بلو هل تحب نزرع الدمسيلي عليك؟ هيا يا جماعة نقدر تزير دي هل ماشي؟ لكن لن تتوقع انك تتوقع على تتوقع انك ده انك تتوقع انك تتوقع شايفين شوية انك هنا على تتوقع انك تتوقع شوية تتوقع انك تتوقع انك تتوقع انك تتوقع ايه تتوقع انك تتوقع انك تتوقع انك تتوقع انك تتوقع انك ده انك تتوقع ده ايه Ile lepiej? Pan ambina, na dyspontach, tak na zap, prophylactyczne, a nie jest mm. to lepiej? To jest bacteria, to jest واللي ده عيان داخل عليه ست عينات اسم منبريديتشيتو لقيته فيرم لياده وجاب لك شويه بلينج اقبل عليه ايه فيستري هتعمل ايه اول حاجه هبلغ مكتب الصحه هيجو ياخدوه ويحطوا العيان ده في سبيشال هوتل بدل التكفله تظهر في مصر وانت بقى في الشهر بقى وبتاع تطلع في العشرة مساء والحاجات الحلوه دي ويصوروك جنب المنبريد بقى عرفت كده ايه بقى انت اللي شفت ايه المنبريد ليسه دايما بنمرين عشان اطلع في ال10 ما تيجي ما انت هتعمل ايه بقى انا هبلغ عن العيال ماشي ولا عنه يا ده في حاجات دي عندي بقى العلاج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 يبقى دوكستريت هدي اقرا انتي توكسيفيرا واقرا اي برضو اقرا بن 3 واهم حاجه تاخد بالك في العلاج اويد الستف فظا ايه اويد الستيرويد كبير يبقى معانا هي هنا ايه اقرا يبقى لازم اويد الستيرويد في العلاج فضل النوع ده نسبه ايه فانتواات الفضه عارف انت ايه مشكلتها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 أبفوييد اللاسترال كان توك ليه لو انت فتحت هنا كده انت سمعت مين يخش في سهوله الاستركيشن توك كده عامل يموت موسو قبليه اوعى تعمل ايه كان توك اوعى تفتح هنا ابفوييد اللي كان توك السم سم ليه حاول ابفوييد السيمبيتر فاكر العيان ده كان بيحصل له ايه هنا الدنيا كانت بتلزق في بعضيها قلنا السيمبيتر النوع ايه يا جماعه توتال سيمبيتر ازاي سيخطي بالأنشبier بسيط وهتجيك جلس رود عليما مارس نحب على لعيدينا سبع اص مرات في اليوم. هت multinrajينة لاسي اي اي اي كوينه. اي قادرة هون يبقى اي كان ابوية دسمبليفروم دلستردام ايه? بيستردام جلس رود اي كان ابوية دسمبلليفرود tempted ايه مكتوبة اي ك Three ماشي؟نجم ابودي الست فتفضل ابودي الست اللي هي الايه الستيرويد فضل بينتنج في ناخد العظيم اللي أتركو. يجي كل كان كتير قوي مهم اول مرة i would love I يا يلا انا هسق وانت تقولوا ايه ديشن الابكرونيك طب كانت تبع الاجنب بعدين كرونيك وكمان كانت صح يبقى اول المرض بتاعنا كرونيك انفلاميشن الجديد اللي مين بتضرب كمان لا فيه. ما يشوف فيه. فاكر. خليكم بقى. هو التفاديشن اللي هيتكلم هاشا عليه. هقول انه هو اللي عنده تراكومة. من قلتها انيشتها انيشتها ايه في عبارة عن ايه بقى؟ أكيوت ولا كرونيك؟ كرونيك او سؤال لحظة هاتكو دوتو Infection by one اسمه ايه؟ كيلاميديا كيلاميديا ترقومات تراكمات. مش اي كيلاميديا تراكمات. بيه certain types certain zero types A و B و D لكن هنعرف كمان شوية ان الكيلاميديا تراكمات type D and K بستعملش بس تراكم. بتعمل مرة تاني اسمه inclusion conjuncty one بقال الريابة ترقومات تراكمات a و ب و ب أ و ت و ب و ب أ و ت أيوة أ اللي بيحصل يعني أ اللي بيحصل في كورنيا سايبر و بالكورونا هنعرف إن الفيروس بتاع إن بيتيو يعني إن بيتيو تراب يا إيش يعني بيدرب الإيبتيديا طب لما يضرب بيعمل إيه تقضح لي هنا وفيني. في السبب الإيبتيديا إيش هو تكمل الكلام هيحصل إيه مثل مثل هتضاي ليه؟ وتبعث لي Inflamatory Z. تتحوص لإيه؟ تتحوص التوكسنز. لايه التوكسنز بدأت تتحوص بInflamatory Z. بص على رسمك وقل لي إيه اللي تتكون دلوقتي في الكونجانك وفي الكورنية؟ <تصفيق> التوكسنز اللي متحوطة في Inflamatory Z دي لها إيه؟ اسمها إيه؟ اسمها فوليكينز. ماشي يا جماعة؟ يبقى هيتكون فوليكينز في الكونجانك تايبة في فيل. الكورني اجيت ايه اللي حصل الفيروس بتاعنا او الاورجانيزم بتاعنا السيديوتوبي كده اول في ال ام تي وبعدين طيب كده ها تراكمات بتاثر على كل المخاطبه بس كل المخاطبه ايه يبقى هي عبارة عن ايه او ان ذا كود صل حضرتك خسار انهي اورجانز الاميد تراكمات تايب ايه ايه وبيو ودي ايه اللي هيحصل اكيد الفيروس بيطلع لما هذه هازيد توكسين تي بلود بيز دي بايليت والبلود بيز دي بايليت وتطلع لي الانفلامات اللي جالها تحور في السوفت التوكسنز اللي متحوره في انفلامات اللي بنسميها ايه هي في الكورنيا ولا في الكونجكتيفا في الاثنين يبقى عايز اقول إن في في طب من الاحداث ايه بقى بيقول لك الفوليك اللي في في اي ايديتريه بيحترم الاورديشن بيحترم ايه هايبر ديليت اوفرلاين ديليتيه ما إيه اللي هيحصل بالكورنيا؟ تبتلي الإنفلامات ريسلت دي تبتليه وبعد شوية مين يدخل لحد هنا؟ لو بص على المنظر ده وقللي اللي حصل بالكورنيا؟ حصل لها بسفورنيشم أنت إيه؟ أنت إنتريشم أنا ممكن دي of the kurnia? لما يحصل بارك اوف عباره عن حاجتين ايه وايه السنتريشن اند كورنيا ايه اللي هيحصل لا هيتحرك من مكانه انا مش عارف اتحرك مكانه بقى خلاص لا لا كل جميع الأحداث اللي أنا حكيتها دي يا جماعة كل ده هيلحم بـ Fibros لو لي قللي هيعمل ايه؟ Fibros هيؤثر على ايه طبعا؟ على الفيبروس هيعمل الـ Visual Affectsion والـ Fibros هيعمل ايه الـ LID؟ هيعويجه جميع هذه الأحداث هتلحم بـ Fibros عند Fibros وليه تو LID Deformity and Visual Affectsion الفيبروس اللي هنا هيعمل عيان والـ اللي هنا هيعمل ايه الـ LID؟ هيعويجه طيب بالنسبة للإنت، ده السياترة تراكومة، في مصر ولا كومو في مصر؟ ده أشهر مرض في مصر 80 أو 60% من الشعب المصري عنده تراكومة، حتى متأمينها إيه؟ ده المصري Egyptian of the Very very common in Egypt ماشي يا جماعة؟ مشهورة أو في مصر بالك. إن بقى لها فيه بعد الصنع بعد الدكاتة اتفقنا ان الاورجانيت بيبقى بيتيلتروبيك يعني هيخش جوه الايه جوه الاليفيرز او الاورجانيت دخل جوه الاليفيرز نفسه اللي دخل هنا أول ما يخش يغير اسمه ويبقى اسمه اليمنتري بودي ايه اللي هيحصل بعد شويه ده هيحصل له ايه بوز كبير شويه يبقى اسمه انيشال يبقى اول ما دخل اسمه لما يكبر اسمه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 يبقى الاخرار أجيب إيه اللايفسطاين والكيلاميديا اللي الجنس بداحيا اسمه إيه Eleanatory Body كبر شوية Initial بودي. حفظه مع the application Inclosure body. أهم حتة دي بقى هيحصل إيه الخلايا Robsher and the way to of the neighboring cells للخلايا عند الكيلاميديا تراكمات. إذا هو باكتيريا ولا ده سؤال الناس مختلفة <تصفيق> ده عليه إن هو فيروس بس اديبكت طب ليه كلمه اديبكت المفروض اي فايروس يخش جوه الخليه يعمل ايه يخش جوه النيوكليوس يكون جوه النيوكليوس بودز اسمها انكلوجن بودز بس الانكلوجن بودز المفروض تبقى انترانيوكليار انترانيوكليار جوه النيوكليوس ولونها احمر المفروض تبقى اسيدوفيلك الاورجانزم بتاعنا يعمل حاجه مختلفه يخش جوه الخليه طيب يكون انكلوجن بودز انت بيكونها فين؟ إنترا سايتو بلاسمك بالإنترا نيوغلل بلا. وبيكونها لونها أزرق تبقى اسمها ايه؟ بيزو فيل بيزو فيل هذا اختلاف الأول اختلاف انه بيعمل إنترا وكمان بيزوفيلك انجلوجن بوض الأول الاختلاف خلينا نقول عليه ايه؟ أتبقى. التالي اختلاف انه حجمه كبير المفروض الفيروسات حجمها صغير شوية حجم كبير تقريبا 250 ميلي ميتر ده أول اختلاف ده تالي اختلاف ده تالي الاختلاف. نفوت اي فيروس يخش جوه, جوه الجسم بتاعه ما يجيبش تاني بيتكون ضده حاجة اسمها ايه؟ Solid Immunity كمنا بيحصل ايه؟ ليه؟ لان الفيروس داخل جوه مين وهو ايه؟ جوه الابيسيديوم اذا للمناعة لن تتعرف على هذا الفيروس اذا لن يتكون ضده Solid Immunity يبقى فينا اختلاف ان هذا الفيروس will produce no solid immunity لانه ابيسيديوتروس يبقى فيه ثلاث اختلافات عن الفيروس بيكون انكلوشان بودل شكلها ايه؟ امتراسيتو بلادنك حجمه كبير ما بيتكونش وابيزو صورة اميونيزي زيه زي ايه فيروس اي فيروس ما بيديش مرة واحدة طيب ناس هو باكتيريا مش باكتيريا ايه يعمل حاجة على انه بكتيريا لما بدي انتي باكتيريا والي اهم حاجة عندي انه هو سالفا أن اذا العلاج بيعتمد على حد فاج سالفا اند برود سبكترام يبقى الناس افتهمت ان هو بكتيريا علشان بيستجيب للمضادات الحيويه الوول بتاع الفيروس لاقول مشابه الوول اوف ذا بكتيريا ده رقم اتنين هاز ارييد وول لايك بكتيريا الانزيمات اللي جواه زي البكتيريا كونتينز انزيمز لايك بكتيريا زي البكتيريا جواه دي ان ايه وار ان ايه المفروض ان هو فيروس. كان يبقى إيه يا دي, يا يا يا دي. ايه يا ايه لكن البكتيريا ده حتى احنا في ايه فيروس ودي ايه فيروس. لا هو فيه الاثنين both دي ايه في هو بكتيريا ده بيخش جوا الخليه بيديه والاثنين الكلام ده اللي بيعمله البكتيريا البكتيريا تتقسم بحاجة اسمها simple binary ديجن الانقسام الثنائي البسيط يبقى هو هي like بايه simple binary ديجن يعني الواحد يبقى اثنين يبقى وهكذا خلاص قالك ان بكتيريا بس اللي هو بكتيريا بجد كان يقدر يكون لنفسه هو ما بيقدرش يكون جوة إذا هو بكتيريا بس ايه؟ هو بكتيريا عاديه كنا نزرعه على الميديا بتاع البكتيريا ينموا هو ما بيقدرش نزرعه على الاوردينري ميديا البكتيريا عشان كده اخر راي هو ايه؟ هو اتيبكال بكتيريا يبقى هو البكتيريا؟ ما بيكونش ايه؟ اي تي بي وما بيقدرش نزرعه على الاوردينري ميديا خلاص في من اتيكال فايروس الدكتور شاطر انا ياسف ده هو إيه؟ بكتيري ايه ده يا معلش يا دكتور ده ايه اديكم وهنعمل ايه دي دي تبقى معلش انا مش حاجه حضرتك أنا هو إيه؟ بكتيري. إيه لا أنا إن هو إيه؟ يعني يعني إيه. ده يعني انت هتجرب بقى وانت لو فهمت الباثولوجي كده بتاعه على لو فهمت الباثولوجي الدرس كله البصور هو الدرس يا جماعة لما فلتش البصور الدرس ده بار لو فلت البصور الدرس ده حاضر براحة؟ حاضر حاضر هتعاني كمان؟ حاضر ايه حاضر واحده واحده ايه يا جماعة؟ في يبقى يعني ومن ثلاث بيزل تضايلات تطبع انفلانات روزلت حفرة بالتوكسن والعين في المرحلة دي يبقى هو في المرحلة 2 1 سراكوما استيج لو في ايه في 1 ايه انت إيه ولا ليه عليها سنون expressable politics يعني ايه كلمه expressible لو انت فعصصت هذه هي البوليتيك هيطلع منها حاجه في حاجة حاجه هيطلع منها حاجه اذا هي non expressible بس في بوليتيك كمان شوية لما تعصر يطلع منها حاجه يبقى العين لو جالي في المرحله دي ما حد الا مقطع دي ايرلي <تصفيق> سمول <متحد> هي 1 إذا لو جهيله لك تقرير عن ايه وانت تقرأ عن <تصفيق> مش لازم فقط شكتور يكمل دي بقى انت عارف تي وان هي ايه Early Small Non بقية الاحداث تتوقع حجم مع الوقت حجم مع الوقت يحصل ايه تزيد لما تزيد في الحجم تتوقع يصدق ايه في الـ Overline Epidium طب ايه في Neighboring هذه الفوليكينز هتعمل A في النيبرينج بلات بسلسل تقسل C يحصل ايه؟ نيكروتز اكثر حتى يحصل فيها نيكروتز في النص يبتل يتكون جوه الفوليكينز جواها نيكروتز ماتاليا كده ما تمرحلش فيه اثنين بس ايه؟ يبقى جيك فيه بعد شوية B اثنين ايه؟ B يبقى سؤال سؤالي قولي B اثنين ايه؟ فيها ايش؟ فيها سميكال؟ لارج إكسيبريسابول فوليك ليه فوليكي بزي لو انا اضع عصره هيطعم ايه <تصفيق> نيكروبيج جيلاتينات اللي جوه ده يطلع. a فيها ايه بقى يا سمول فيها, إيه؟ جماعة. Small follicle؟ لا. دي فيها؟ Expressable اللي فيها ايه جوه جوه يا جماعة؟ للآتي نفس ما تريد لو تمحت تجمل مع بعضها الأحداث قل لي إيه لا يحصل درعب شوية الأوبرلاين لإبثيليام إتنا قلنا هذه الفوليكة هتعمل إيه الإبثيليام اللي فوقها؟ قدر الفوليكة إيه؟ وقلوا أنا إيه؟ نجول فاكيرين هيحصل إيه الإبثيليام لإبثيليام ما جمعت؟ هيحصل في إيه؟ هايبربليزي يبتني يتكون إيه؟ فوق الفوليكة يتكون إيه للوقت؟ كل الفوليكة، دي فوليكة إيه؟ يتكون ف لو العيان جالت في مرحلة البابللي يبقى انت في مرحلة 2 b ودي بي تبقى ايه يبقى فيه بابللي يبقى مرحلة دي حاجة مرحلة 2 يبقى يكون ايه فوق حتى مشتريب كده وخلصنا خلصنا بعد كده في كامل؟ في ثلاثة. اقول تاني حتى مش عاند حاجة. الثلاثة المنطبية اصدامك اهو. إرلي مونفوليكين. تي وان. تي بي كاللارج اللي جواها بلاوي. تي اثنين ايه؟ تي اثنين بي. بابين ما ايه؟ البابين. دي ثلاثة. إلا ياخد داك ثلاثة. هذا البابلي يتخفض في بعض البابلي لي تخفض في الجبنة يمكن أن يكون هنا تجيب التخبيط رو إليال و رو إليال تتوقع رو إليال يدي الحمدين بدا يكون بدا هنا في بروس يكون في بروس اللي in between سبابكي خلاه ايه؟ قوم الاس بيت space أو نسميه closed هذا closed crypt في Cretion فيه مواد رو لا انا عن في المواد الامتصادية والتكثيرية من اللي جوا والموتسيني أي العمر الثاني من الجراحة في دي جينراسيون التي يحصل دي جينراسيون ان بين ذا في الراماتي التي ده بعدني بقى تيجي لها راين وبعدني بقى حد عارف يحصل بوجود الكوليسترول ماتريال يبدا يتكون ان بتوين ذا الحبوب لونها اصفر اسالك سؤال الحبوب دي حصلت نتيجه ايه ديجنريتس بنسميها بي سي دي بوست تراكمات ديجنشن لو تبعا اولي البوست تراكمات ديجنشن عباره عن حبوب لونها ايه اصفر لما هي عباره عن ايه كوليسترول لما امسكها الاقيها سيمي سوليد عارف ايه اللي هتبقى صلب لو فيها ايه كلسه بقالونها ابيض وبتديني فورين بودي سنسيشن يعني يقولك فيه حبوب في عينيا فورين بودي سنسيشن يبقى دلوقتي في 3 طب ده معاك لي ايه الموجود في الثلاثة رقم واحد هتلاقي ايريا بروفيه ايه اللي هنا ده ايه ده الاوبايبرون جده رقم اثنين هتلاقي حبوب اسمها ايه بي تي اي بتديل طب يا جماعة؟ هنلاقي حبوب اسمها بي تي, دين. تي دي, دي عن في بالبابلي ولا ان بتوين طب بعد شويه الهيراند جينيشن هينبي وكالسي ديشن بتا دي الحبوب دي يا جماعه بياض ده لونه ابيض وبدل ما يسيلي سولت تبقى ايه تبقى سوليد من غير اشماء وتنسميها تي سيز او كونكريشن يعني ايه بي تي سيز هو تراكمات كالسيتيكي إيه مواصفات البيتي سي دي لونها أصفر دي بقى لونه إيه أبيض دي سيبسورة دي تبقى سورة والاثنين يعني إيه دي. إيه سورة البوديتا سورة أي نعم دي ثلاثة ثاني إتكلموا إيه إيه إيه ما بين البابلي بيبورت الحاجات اللي اتحوشت هنا هيطبطها في الأول هيا لين دي جيريشن وبعدين كالتيريا دي جيريشن لو هيا لين دي جيريشن يعني الحبوب ل الكاليسيريات دي جنريشن يعمل مبنون ها ابيض اسمها بي دي سي يبقى في تي ثلاثة في ثلاث حاجات سايبروزة بي دي, دي و ايه بي دي سي اي سؤال في بي ثلاثة في تي ثلاثة ماشي يا جماع؟ اي سؤال؟ خمسة حكام ده هراه اه كونجاك طايفة لسه ما تتكلمناش عن مين خالص الجولي كل ده بتتكلم في مين في كونجاك طايفة لان هذه المواصفات دي فولكس فولكس دي, دي فولكس هي فولكس هي فولكس هي فولكس هي فولكس هي فولكس هي فولكس هي فولكس هي فولكس اللي دي، هي دي؟ هي دي؟ هي فولكس هي فولكس اللي فولكس هي فولكس هي فولكس هي فولكس فوليكيس طب دي ايه بقى في اللي لونها اصفر دي, دي بقى الايه؟ بيتي دي بيتي دي حبوب لونها اصفر و سمي شايف دي؟ ايه؟ بي تي دي, ده دي, دي طبعا واضح ان الحاجات دي هتعمل اي فانا عن ايه؟ فوليكيس البيت ديز ديز دي نرمال بتزيد وبتزيد دي بتدي ودي بتدي ودي بس ودي يبقى على فكره مفيش فرق انت في الامتحان تقول بي دي, دي مش هتقول دي بي دي ودي بي دي, دي. لو هم مش لازم مع بعض عشان ما ما على الرغم من جميع هذه الاحداث الفظيعه اللي انا حكيتها دي كلها شكوى العيان في التبليك عشان كل هذا اللي حصل شكوى العيان حاجات بسيطة جدا. اول حاجة من فورين نفهم دي هل الارแกنزم بتاعنا بيرلز طلع بس لا يطلع شوية ايه شوية ووتر ديشارج ما ديجش بابلي احنا قلنا في النهاية هيكون بابلي هنا وبابلي هنا ومبلي هنا البابلي تعمل ايه بوزن لل تزوده ممكن العيان يشتكي من هيمنه اوف ذا ليد لو البليت الثاني بقى ثقيل لو لو القرنيه اتضربت احنا قلنا ممكن القرنيه تنضرب صح يشتكي بال ايه بقى لو القرنيه اتضربت من قرنيه الايه كل أخذ ذلك إن سيمتومز إير فيو سيمتومز. أنا عايز أقول لك على حاجة في الساين. واضح إن الساين هتفصل فين وفين. وكل جزء أنا لك. على من كي واحد. في أربعة. واحد اسمه مسكالا. التقسمة دي قديمة جدا وهم يحبوا اللجنة. هروح بتقسمة اللي بيحبوا. اللي أنا قلت اربع انا كنت قاعد بتكلم فاكر في 1 دي ايه بوليتل ايه دي بوليتل بس ايه لما بقى بلاقي كده ولا حواليها احنا قلنا حواليها ايه اللي يبقى حواليها كده هذه البوليتل ريد هل هل نوت ايه؟ نوت إكسيبريسيبول طب في عيان تاني بقلب الكونترانك تايبة؟ لقيت فوليكيز كبيرة وبرضة حرارية عبريلية وبحط ايدي على فوليكيز لقيتها عالية وبعثرها وطلق من جواها ايه؟ جيلاتيناس ماتيريات الفوليكي المرة بيريز عند إكسيبريسيبول دي تي واني طب بي تي اتنين ايه؟ طب في عيان تاني قلبت الكونترانك تايبة بتاعها لقيت ده كتير كده فأسهل واحد تبقى دي اثنين بي بقى احنا في مرحلة الايه؟ البابيلي دي اثنين بي مرحلة البابيلي يقولك البابيلي دي جنب بعضيها تبقى شبه دي اسمها دي دي وهنا بقى عند اثنين بي بدأ يخرق بقى هلأ لكن معي نفسي 2 بي في عيام هلاقي عنده بابللي ده هنسميه سي اثنين بي ون وفي عيام ساي مكلام ده عنده بابللي بتاع السراقومة ولاه عنده بتاع ايه, سسمى ايه 2 يبقى ااا 2 ب 2 عباره عن ايه 2 زائد بابلي بتاعه لا البابلية تأسرقه تبقى ايه؟ تكتنين بي وان بابلي تانية بتاعت جونو كوكال الجونو كوكال لما بتوصل وما بتكون ايه؟ لعندي بقى كارير وبيكون بابلية لو لقيت البابلية دي هنا مع البابلية تتعسرقه ما تسميها ايه؟ دي اثنين سي سهل يا إحنا قلنا يدي 2B ماكهل هاتين يخرج هاتين يقولك بقى با. بابين الوحدة اه حيزة ده سهله يا دي 2B تبقى ايه بابين صح طيب بابين الاتراكومة الوحدة 2B مع بابين في ربيعي مع مارسة باتي 2 2 طيب بتاعه ترجمه مع بابيل بتاع كرونيك ولوكا كونجاكتال فايروس 2 في بس خلاص ده هو 1000 ال T2 B1 ل3 2 B1 T2 B2 T2 ايه C طلع من دي ده انواع لو مش عايز تعرفهم بلاش على يعني ممكن تشرب على طول كده كل واحد عارف نفسه انت راجل ضايع لا يكلفه الوان غير إلا كل واحد عارف نفسه انت رجل ضايع على قدك في بلاد دي زرت بلاد هو عشت 2 بي حلوه كل واحد عارف نفسه <تصفيق> بي دي ديك دي على دي دي دي دي دي دي دي لو اللي هنيلف جبن الأعيان هنلاقي القاسي هنلاقي حبوب لونها قصر ايه دي؟, دي؟ حبوب لونها ابيض بيدي دي بين الفايبروز اللي كم دي؟ يقول لك يقول لك حتى في قصة في فينا خط كده بطول الجبن خط كده اسمه صلكه طبقه ثالثه لما خدنا كاستيكشن كده لقينا هنا هو حمره كده في منطقه الطبقه الثالثه ده كاستيكشن في اللي بيبقى طول الليب بي كده بيقول لك دي اكتر حته بيبقى فيها فايبروس لان من غير الحته الانفاسكولار باينه لك الخط الابيض اللي هو اسمه ارليت وتميناه ارليت لاين هسالك سؤال ما هو الارليت لاين هو بايدروس في صلكه طبقه ثالثه وده موست سبيسيفيك ساين أي واحد داي بس لونها ابيض ممكن تبقى مليون لكن لما الاقي ارن سلاين يبقى دي ايه لما الاقي ارن سلاين ده يبقى دي ايه كوك يبقى دي حاجة زيادة في كثير ثلاثة. في دي 3 من الفايبر اسمه ايه ارن سلاين هتفرج عليه دلوقتي ده انا الزبينه بقى الخط الابيض التخين ده ده سلاين عن لاين اوف فايبرز هنا او ارل سلاين وتاب دول من ليه ريفايكور بينكو او او ارل سلاين طب هنا باين جدا اول يا جماعه ده ارل ودي ايه وايد مش لازم يعني مش لازم باتس ودي دي ودي دي لا مش لازم لهم كلهم يعني بص العيان اللي جاي ده عنده وريده سي 3 تعالوا حاجه واحده ده عنده الفايبروس بس من غير ايه قبل من غير ايه بتي تي دي ودي مش لازم الا كلهم مع بعض هسالكم سؤال بقى العيان بتاع بتاع سي 3 لما يتعالج لما ياخد علاج الار ان سبلاين لا لما ياخد ميديكال دري اصل السبلاين مش هيروح البي ديز هتروح البي تي هتروح الواي باتس هيروح لا بس دي تي 4 تبقى تي 4 شبه تي 3 بالضبط. ان العيان ده لو خدت السمير هلاقي هلاقي البيض. لكن العيان ده لما ياخد منه لما ياخد لما ياخد علاج وياخد منه سمير مش هلاقي ايه مش هلاقي الفاير تي تل... تي 4 شبه 3 نفس الكلينيكال ديكشن الفرق في تي 4 ان نوع يعني لو خدنا كولزرتايبا السمير من تي 4 مش هلاقي مين مش هنلاقي البايرت الحاله كده كده مش بنلاقي البايرت مش هنلاقي الانكلوجن بودس يبقى في ولكن non... Non ولكن مش هلاقي هو إيه? Inclusion إيه? Inclusion اللي باتت دي ما بس نعم لو إيه؟ لا خلاص اوضا اخد بقى الملصة اوضا اخد على اول صحة في الزيادة بسوعة تاني؟ بعدين ايه هيجيلة فورين أيه له بقى اللي للعلاج جاية او يا جماعة لو عليها مهمة جدا جدا جدا, جداً مضيع! تعزيمة W-H-O تعزيمة منظمة الصحة العالمية للتراكوم التراكومة لها تعزيمة تانية خط منظمة الصحة العالمية ، جب تعزيمة جب تعزيمة مشكلة منظمة الصحة العالمية بتقول لك ان في تراكومة F في تراكومة I تراكومة F تراكومة T تراكومة كو برغم على بعض كده Fist to code شايف. نفاح Fist قبل كل واحده من دول المفروض نقول ايه تي تي تي تي تي ايه يعني دراكوما وينت بوليتلز العيال الأول لا عنده شويه بوليتلز بوطات ودا بيللي بوطات ايه رايك البلازيتس اوف ذا كونجلانتا لأي عنده فوليكلز وبابلي بس الفوليكلز والبابلي كان مطعوب الشيور ده ايه غلط بيس مهش كتير لدرجة انها مش قادرة تغطي البلد بيس بص على الاعيان بقي بالاترة اكوما ايه ايه طيب بص على ده عنده فوليكلز كتيرة جزء وبابلي كتير جزء فوليكلز وبابلي كتير جزء او لدرجة ان مؤسة من البلد بيس بيس تخبيه. استخبية في شوية ضب بيس بيس بصوت قوي جدا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 دي تراكوما F و دي تراكوما I تراكوما F تراكوما و is scaring بصوا بقى قالبنا جبنا العيال لقى إيه هاي الباتش لقى إردت سلايد لقى إيه بيتي دي لقى إيه بيتي زي دي تراكوما S تراكوما ويز is حد يقول لي تراكوما S يتساوي إيه, إيه بالظبط في تأسيمة ما الكلام جدعان سيه ثلاثة ثلثة يبقى دي S تراكوما ويز is a و is scaring نحاك على إيه أنا اي هذا ايه مسؤول عن هذا المسؤول الناس اللي بتقول ما شاء الله <تصفيق> تي هذا تي عن هذا المسؤول عن اي المسؤول عن تي المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا يعني عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن هذا المسؤول عن تي بي دي دي. بو لكن التراكوما لما بتعمل فيبروس ممكن الفايبروس دي واجي لإيه؟ ده يقض الشعر يعمل تريكيز فديه استيتشل واحدة لأنها خطر جدا ليه؟ لأن الشعر دي تعمل إيه؟ كورنيال إيه؟ كورنيال الأوصر يبقى التراكوما اللي معتها تريكيز اسمينها تي تي, تي تراكوما والف تريكيز حد يقولي بقى في النهاية التريكيز ستجيها بابلي الكورني يحصى كورنيال الإيه؟ كورنيال قططة الترقومه والدي او كورنيال اوبستي ترقومه والكورنيال اوبستي دي هتدي ايه بقى ده ان شاء دي إيه إيه. يعني... دي يعني ايه ترقومه ايه السكي ترقومه والكورنيال اوبستي سيكو ماشي كورنيال اوبستي